وفير الهدي, الهدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور مهلفاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلاله وكل ضلاله في النار أما بعد إن شيخ الإسلام رحمه الله تعالى عقد فصلا في العقيدة المعروفة بالعقيدة الواسطية في تقرير عقيدة أهل السنة والجماعة في هذا الفصل بينا موقف أهل السنة والجماعة من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال ومن أصول أهل السنة والجماعة سلامة قلوبهم وألسنتهم لأصحاب رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وستدل لذلك بقول الله تعالى والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا و لا اثواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم وقال رحمه الله تعالى وطاعة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يعني أهل السنه والجماعة اسلموا وألسنتهم لأصحاب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لما مر مما ذكر من آيات الله تبارك وتعالى وأيضا طاعة للنبي صلى الله عليه وسلم في قوله لا تسبوا أصحابه فوالذي نفسي بيده لو أن أحدكم أنفق مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفا ويقبلون أي أهل الصلة والجماعة يقبلون ما جاء به الكتاب والسنة والإجماع من فضائلهم ومراتبهم رضي الله تبارك وتعالى على ويفضلون من أنفق من قبل الفتح وهو صلح الحديبية وقاتل على من أنفق من بعد الفتح وقاتل كما أخبر الله تبارك وتعالى وأهل السنة والجماعة أيضا يقدمون المهاجرين على الأنصار وذلك للآيات التي ذكر الله رب العالمين فيها المهاجرين والأنصار فقدم المهاجرين على الأنصار رضي الله عنهم أجمعين والمهاجرون تركوا أهلهم وأموالهم وتركوا أوطانهم وخرجوا إلى أرضهم فيها غرباء هجرة إلى الله ورسوله صلى الله عليه وسلم ونصرة لله ورسوله فجمعوا بين الهجرة والنصرة والأنصار قتهم النبي صلى الله عليه وسلم في بلادهم ونصر النبي صلى الله عليه وسلم وأتوا بالنصرة فقط ومنع النبي صلى الله عليه وسلم مما يمنعون منه أبناءهم ونساءه وأهل السنة والجماعة كما قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى يؤمنون بأن الله قال لأهل بدر وكانوا ثلاثمائة وبضعة عشرة رجلا اعملوا ما شئتم فقد غفرت له العدد الذي ذكره شيخ الإسلام ورد في البخاري أنهم كانوا ثلاثمائة وبضعة عشرة رجلا قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فطلعي ربنا تبارك وتعالى على أهل بدر أنه قال لهم آملوا ما يشئتم فقد غفرت لكم. فأهل السنة والجماعة يؤمنون بأن الله تبارك وتعالى قال هذا القول لأهل بدر وأهل بدر مرتبتهم من أعلى مراتب الصحابة رضي الله عنهم. قال الشيخ رحمه الله مستطردا وبدر مكان معروف كانت فيه الغزوة المشهورة وكانت في السنة الثانية من الهجرة في رمضان وسمى الله تعالى يومها يوم الفرقان وسبب الغزوة أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم سمع أن أبا سفيان قدم بعير من الشام إلى مكة فندب أصحابه من أجل هذه العير فقط ندبه لأمر فانتدب لذلك الأمر أي دعاه له فأجاب فندب النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه من أجل هذه العير فقط فانتدب منهم ثلاثمائة وبضعة عشر رجلا معهم سبعون بعيرا وفرسان وخرجوا من المدينة لا يريدون قتالا لكن الله عز وجل بحكمته جمع بينهم وبين عدوهم فلما سمع أبو سفيان بذلك أن الرسول صلى الله عليه وسلم خرج إليه لتلقي العير أخذ بساحل البحر وأرسل صارقا إلى أهل مكة يستنجدهم فانتذب أهل مكة لذلك فخرجوا بأشراتهم وكبرائهم وزعمائهم خرجوا على الوصف الذي ذكر الله عز وجل بطرا ورئاء الناس ويصبون عن سبيل الله وفي أثناء ذلك جاءهم الخبر أن أبا سفيان نجا بالعير فتآمروا بينهم في الرجوع لكن أبا جهل قال والله لا نرجع حتى نقدم بدرا فنقيم فيها منحر الجزور ونسق الخمور وتضرب علينا القيان وتسمع بين العرب فلا يزالون يهابوننا أبدا بطرا ورئاء الناس ورصدون عن سبيل الله وهذا الكلام الذي قاله أبو جهل يدل على الفخر والخلالاء والاعتزاز بالنفس ولكن ولله الحمد كان الأمر على عكس ما يقول سمعت العرب بهزيمته من نتراء فهانوا في نفوس العرب قدموا بدرا والتقط الطائفتان وأوحى الله تعالى إلى الملائكة أني معكم فثبتوا الذين آمنوا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 وكان النصر المبين لعباده المؤمنين انتصروا وأسروا منهم سبعين رجلا وقتلوا سبعين رجلا منهم أربعة وعشرون رجلا من كبرائهم وصناديدهم سحبوا فألقوا في قليب من قلوب بدر خبيثة قبيحة القليب البئر يذكر ويؤنث والجمع قلب وأقلبه أخرج مسلم في صحيحة أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ترك قتلى بدر ثلاثة أيام ثم أتاهم فقام عليهم فناداهم فقال يا أبا جهل ابن هشام ويا أمية ابن خلف ويا عتبة بن ربيعة، ويا شيبة بن ربيعة، أليس قد وجدتم ما وعد ربكم حقا، فإني قد وجدتم ما وعدني ربي حقا. فسمع عمر قول النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا يا رسول الله كيف يسمع أو أن يجيب وقد جيفوا أي صاروا جيفا قال النبي صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده ما أنتم بأسمع لما أقول منه ولكنهم لا يقدعون أن يجيبوا ثم أمر بهم فسحبوا فألقوا في قليب بدر الكافر لا يدفن إكراما له وإنما تخلصا من نتن ريحة قال الشيخ الشاريخ رحمه الله في وصف ذلك ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم بعد انتهاء الحرب بثلاثة أيام ركب ناقته ووقف عليهم يدعوهم بأسمائهم وأسماء آبائهم يا فلان ابن فلان أي أنكم أطعتم الله ورسوله فإنا قد وجدنا ما وعدنا ربنا حقا فهل وجدتم ما وعدكم ربكم حقا فقالوا أي من خضر من الصحابة وفي الرواية التي مرت عند مسلم رحمه الله أن عمر هو الذي قال للنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم رسول الله كيف يسمعوا وأن يجيب وقد جياتوا فقال الشيخ الشارح فقال يا رسول الله ما تكلم من أجساد لا أرواح لها فقال والذي نفس بيده ما أنتم بأسمع لما أقول منه الحديث أخرجه البخاري ومسلم والنبي صلى الله عليه وسلم وقف عليهم توبيخا وتقريعا وتنديما وهم قد وجدوا ما وعد الله حقا قال الله تعالى ذلك فذوقوه وأن للكافرين عذاب النار فوجدوا النار من حين ماتوا وعرفوا أن الرسول حق صلى الله عليه وسلم ولكن أن لهم التناوش من مكان بعيد والتناوش تناول الإيمان والتقوى ولكن أن لهم التناوش أن لهم معاوذة الإيمان وتناول التقوى فذلك بعيد عنهم وهم بمبعدة منه فأهل بدر الذين جعل الله على أيديهم هذا النصر المبين والفرقان العظيم الذي هاب العرب به رسول الله صلى الله عليه وسلم واصحابه وكان لهم منزلة عظيمة بعد هذا النصر اطلع الله تبارك وتعالى على أهل بدر وقال اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم هذا الحديث أقرنه البخاري ومسلم في قصة حاطب بن أبي ذلتعى قال علي رضي الله تبارك وتعالى عنه وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم أعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم فكل ما يقع منهم من ذنوب فإنه مغفور لهم بسبب هذه الحسنة العظيمة الكبيرة التي جعلها الله تعالى على أيديه وهذا الحديث استشكله بعض أهل العلم وقال العلامة بن القيم رحمه الله تعالى قوله صلى الله عليه وسلم أعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم وقد أشكل على كثير من الناس معناه قال والذي نظن في ذلك والله أعلم أن هذا خطاب لقوم قد علم الله سبحانه أنهم لا يفارقون دينهم بل يموتون على الإسلام وأنهم قد يقارفون ما يقارفه غيرهم من الذنوب، ولكن الله رب العالمين يعلم أنهم لن يضلوا مصرين على ذلك، بل يوفقهم الله تبارك وتعالى للتوبة النصوح والاستغفار والحسنات التي تمحو أثر ذلك. ويكون تخصيصهم بهذا دون غيرهم لأنه قد تحقق ذلك فيهم وأنه مغفور لهم ولا يمنع ذلك كون المغفرة حصلت بأسباب تقوم بهم كما لا يقتضي أن يعطلوا الفرائضة وثوقا بالمغفرة يعني الذين قال فيهم النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم هذا القول. وأنه اطلع عليهم فقال اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم لم يتكلوا على ذلك بل إنهم كانوا من أكثر الناس عملا إلى الله تبارك وتعالى يرغبون فيما عنده تبارك وتعالى ويعملون بما دلهم عليه دينهم الحنيف ونبيهم الكريم صلى الله عليه وسلم يقول العلامة ابن القيم رحمه الله فلو كانت قد حصلت بدون الاستمرار على القيام بالأوامر لمحتاج وبعد ذلك إلى صلاة ولا حج ولا زكاة ولا جهاد وهذا محام يعني هذه المنفرة متعلقة أيضا بأسبابها لأن الحديث استشكله جماعات من أهل العلم بل استشكله كثير من الناس أعمالوا ما شئتم فقد غفر لكم والعلامة بن رحمه الله تعالى يأتي لنا بحل ذلك الإشكال على هذا النحو البديع أن الله تبارك وتعالى علم أن هؤلاء لا يفارقون دينهم بل يموتون على الإسلام وأنهم قد يقارفون ما يقارف غيرهم من الذنوب ولكن الله تبارك وتعالى يعلم أنهم لن يصروا على ذلك بل سيوفقون للتوبة النصوح والاستغفار والحسنات الماحيات لأثر ذلك ويكون التخصيص لهؤلاء دون غيرهم لأنه قد تحقق ذلك فيه وأنه مغفور له ولا يمنع ذلك كون المغفرة حصلت بأسباب تقوم به هذا مهم لأنه لو كان ذلك كذلك لم بعد هذا القول الذي اتشدهم النبي صلى الله عليه وسلم إلى تحققه لم بعد ذلك إلى صلاة وصيام وحج وجهاد ومع ذلك فإن البدريين كانوا من أعظم الناس عملا ومن أعظم الناس جهادا في سبيل الله تبارك وتعالى ففي الحديث بشارة لهم بأنهم لن يموتوا على الخوف لأنهم مغفور لهم، وهذا يقتضي أحد أمرين إما أنهم لا يمكن أن يكفروا بعد ذلك وإما أنهم إن قدر أن أحدهم كفر فسيوفق للتوبة والرجوع إلى الإسلام ما كان ففيه بشارة عظيمة لهم ولم يعلم أن أحد منهم كفر بعد ذلك رضوان الله عليهم أجمعين وفي الحديث دليل على أن ما يقع منهم من الكبائر مهما عظم فهو مغفور له وكل ذلك بسبب هذه الحسنة العظيمة الكبيرة التي جعلها الله تعالى على إيديهم وهي هذا الجهاد الذي كان في بدر وما ترتب عليه من النصرة والعزة للمسلمين وحاطب رضي الله تبارك وتعالى عنه وقع في أمر كبير لما أراد أن يخبر قريشا بمسير رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم إليه وكانت له أسبابه رضي الله تبارك وتعالى عنه ولكن هذا الحديث دليل على أنما ما يقع منهم من الكبائر مهما عظم فهو مغفور له ولذلك راجع النبي صلى الله عليه وسلم عمر لما أن استأذن في أن يضرب عنق حاطب ابن أبي بلتعة رضي الله تبارك وتعالى عنه بعد أن وقع منه ما وقع فأهل السنة والجماعة يقدمون أهل بد ولهم منزلة عظيمة في دين الله تبارك وتعالى وقال شف الإسلام رحمه الله تعالى وبأنه لا يدخل النار أحد بايع تحت الشجرة فنحن نؤمن بهذا كما أخبر به النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم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 أخرجه أيضا أبو داود والترمذي وأحمد بن حنبل، وكانوا أكثر من ألف وأربعمائة صحابي، كلهم كانوا مع النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم تحت الشجرة مبايعين، تبايعوا النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بيعة الرضوان. أخرج البخاري عن جابر رضي الله عنه قال قال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الفداية أنتم خير أهل الأرض وكنا ألف وأربعمائة فهؤلاء نؤمن نحن أهل السنة والجماعة أنهم غفر الله رب العالمين لهم وأن الله تبارك وتعالى لا يدخل النار أحد منهم بل رضي عنهم ورضوا عنه وكانوا أكثر من ألف وأربعمائة رضي الله تبارك وتعالى عنهم أجمعينهم أصحاب الشدرة أصحاب بيعات الرضوات سبب هذه البيعة أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج من المدينة إلى مكة يريد العمرة ومعه أصحابه والهدي وكانوا نحو ألف وأربعمائة رجل لا يريدون إلا العمرة فلما بلغوا الحديبية وهي مكان قرب مكة في طريق جدة وجدة اسم موضع قريب من مكة والجدة الطريق في الجبل والسماء دغة في طريق جدة الآن بعضها من الحل وبعضها من الحرام يعني القديبين وعلم بذلك المشركون فمنعوا رسول الله صلى الله عليه وسلم أصحابه لأنهم يزعمون أنهم أهل البيت محمات البيت وما كانوا أولياء إن أولياؤه إلا المتقون وجرد بينهم وبينهم مفاوضات وأرى الله تعالى من الآيات في هذه الغزوة ما يدل على أن الأولى تنازل الرسول صلى الله عليه وسلم أصحابه لما يترتب على ذلك من الخير والمصلح. فإن ناقة الرسول صلى الله عليه وسلم باركت وابت أن تسير حتى قالوا خلأت القصواء يعني حرنت وابت المسير حرنت الدابة حيرانا وحرونا وقفت حين طلب جريها ورجعت القهقراء فقالوا خلأة القصواء فقال النبي صلى الله عليه وسلم مدافعا عن عنها والله ما فلأت القصواء وما ذلك لها بخلق ولكن حبسها حابس الفير ثم قال والذي نفس بيده لا يسألون خطة يعظمون فيها حرمات الله إلا أعطيتهم إياها وقد روا ذلك البخاري عن المسور بن مخرمة ومروان بن الحكم قال الحافظ في الفتح وهذه بواية بالنسبة إلى مروان مرسلة لأنه لا شحبة له وأما المصور فهي بالنسبة إليه أيضا مرسلة لأنه لم يحضر القصة وقد سمع المصور ومروان من جماعات من الصحابة شهدوا هذه القصة وجهالة الصحابي لا تضر كما هو معلوم جرى التفاوض وأرسل النبي صلى الله عليه وسلم عثمان بن عفان لأن له رخطا بمكة يحمونه وكانت قريش تحبه أرسله إلى أهل مكة يدعوهم إلى الإسلام يخبرهم أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم إنما جاء معتمرا معظما للبيت شاع الخبر بأن عثمان قد قتل وكبر ذلك على المسلمين فدع النبي صلى الله عليه وسلم إلى البيعة يبايع أصحابه على أن يقاتلوا أهل مكة الذين قتلوا رسول رسول الله صلى الله عليه وسلم وكانت الرسل لا تقتل فبايع الصحابة رضي الله عنهم النبي صلى الله عليه وسلم على أن يقاتلوا ولا يفروا إلى الموت وكان النبي صلى الله عليه وسلم تحت شجرة يبايع الناس يمد يده فيبايعونه على هذه البيعة المباركة التي قال الله عنها إن الذين يبايعونك إنما يبايعون الله يد الله فوق أيديهن وكان عثمان رضي الله عنه غائبا إذ أرسله النبي صلى الله عليه وسلم إلى مكة مفاوضا فبايع النبي صلى الله عليه وسلم بيده عن يد عثمان رضي الله عنه وقال بيده اليومنى هذه يد عثمان فكانت يد النبي صلى الله عليه وسلم لعثمان خيرا من يد نفسه ثم تبين أن عثمان لم يقتل وصارت الرسل تروح وتجيء بين رسول الله صلى الله عليه وسلم وفريش حتى انتهى الأمر على الصلح الذي صار فتحا مبيلا للرسول صلى الله عليه وسلم هؤلاء الذين بايعوا تحت الشجرة قال الله تبارك وتعالى عنهم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 على أن يناجزوا قريشا ولا يفروا تحت الشجرة عند سمورة كانت هناك فعلم ما في قلوبهم يعني من الصدق والوفاء والإخلاص فأنزل السكينة والسكينة الرضا والطمأنين عليهم وأفابهم فتحا قريبا هو فتح خيضا لم يحضره سوى أهل القديم وأثابهم فتحا قريبا ومغانمة كثيرة يأخذونها يعني وأثابهم مغانمة من أموال يهود خيبر كثيرة يأخذونها وكان الله عزيزا حكيمة له العزة والقدرة والحكم يبتلي بعضكم ببعض كان من جملة المبايعين للنبي الأميم صلى الله عليه وسلم أبو بثل وعمر وعثمان وعلي يقول بعضهم إن عثمان لم يحضر بيعات الرضوان، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم بايع عنه، وإن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أخذ بيد نفسه على يده الأخرى وقال هذه يد عثمان، فهذا كان لعثمان خيرا من يد عثمان لنفسه رضي الله عنه، فأصفهم الله تعالى بالإيمان. وهذه الشهادة من الله عز وجل بأن كل من بايع تحت الشجرة فهو مؤمن مرضي عنه والنبي صلى الله عليه وسلم قال لا يدخل النار أحد بايع تحت الشجرة الحديث الذي رواه جابر رضي الله تبارك وتعالى عنه وأخرجه أحمد ومسلم وأبو داود والترمذي فالرضا ثابت بالقرآن فذكر الله رب العالمين أنه قد رضي عنهم لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشدرة فالرضا لهم ثابت بالقرآن وانتفاء دخول النار ثبت بالسنة لا يدخل النار أحد بايع تحت الشدرة رضي الله تبارك تعالى عنهم أجمعين وقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يدخل النار أحد بايع تحت الشدرة قد يقول قائل كيف نجمع بينه وبين قوله تعالى وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضيا فالجمع من أحد وجهين الأول أن يقال أن المفسرين اختلفوا في المراد بالورود فقال بعضهم هو المرور على الصراط لأن هذا نوع ورود بلا شك فِي قَوْلِهِ قوله تعالى ولما ورد ماء مديان وجد عليه أمة من الناس يسكوه ومعلوم أنه لم ينزل وسط الماء بل كان حوله وقريبا منه وبناء على هذا لا إشكال ولا تعارض أصلا فيكون الورود المذكور في آية مريم هو المرور على الصرق وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضيا وهذا مما يحتمله اللفظ واللغة كما قالت على ولما ورد ما مديانا وجد عليه أمة من الناس يسكون هذا وده الوجه الثاني في الجامعة أن من المفسرين من يقول المراد بالورود الدخول وأنه ما من إنسان إلا ويدخل النار وبناء على هذا القول فيحمل قوله صلى الله عليه وسلم لا يدخل النار أحد بايع تحت الشجرة لا يدخلها دخول عذاب وإهانة وإنما يدخلها تحلة القسم يعني تنفيذا للقسم وإن منكم إلا واردها أو يقال إن هذا من باب العام المخصوص بأهل بيعات الرضوان وقوله الشجرة, الشجرة هذه شجرة سدر وقيل شجرة سمر والسمر ضرب من شجر الطلح لا طائل تحت هذا الاختلاف كانت ذات ظهر فجلس النبي صلى الله عليه وسلم تحتها يبايع الناس وكانت موجودة في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم وعهد أبي بكر رضي الله عنه وفي أول خلافة عمر فلما قيل له إن الناس يختلفون أن يأتون يصلون عندها أمر رضي الله عنه بقطعها فقطعت حسما لماذا تت الشرك قال الحافظ في الفتح وجدته عند ابن سعد بإسناد صحيح لكن في صحيح البخاري عن ابن عمر رضي الله عنهما قال رجعنا من العام المقبل يعني بعد صلح الحديبية فما جتمع منا اثنان على الشجرة التي بايعنا تحتها كانت رحمة من الله يعني لم نستطع أن نستدل عليه هذا عن ابن عمر رضي الله تبارك وتعالى عنهما في صحيح البخاري والحافظ رحمه الله تعالى قد وجد عند ابن سعد بإسناد صحيح أن الناس كانوا يختلفون إلى الشجرة التي كانت بيعة الرضواني تحتها يختلفون عندها أو يختلفون إليها وصلون عندها فأمر عمر رضي الله عنه بقطعها فقطع قال أيضا ذكر ما ذكر ابن عمر رضي الله تبارك وتعالى عنهما المسيب والد سعيد قال فلما خرجنا من العام المقبل نسيناها فلم نقدر عليها فعندنا الآن ما ذكره ابن حنر عن ابن سعد من أن الشجرة كانت معلومة وأنهم كانوا يختلفون أن يأتون إليها يصلون عندها فأمر عمر رضي الله عنه بقطعها فكانت موجودة في حياة النبي صلى الله عليه وسلم وكذلك في حياة أبي بكر رضي الله عنه وكذلك في صدر خلافة عمر رضي الله عنه حتى وقع من الناس ما وقع من اختلافهم إلى تلك الشجرة وصلاتهم عنده فأمر بقطعه وعندنا أيضا ما ذكره ابن عمر رضي الله تبارك تعالى عنهما من مسيانها وأنها كانت رحمة من الله تعالى وتبارك ما ذكره المسيب رضي الله تبارك وتعالى عنه غالب سعيد فلما خرجنا من العام المقبل نسيناها فلم نقدر عليه هذا لا ينافي ما ذكره ابن حجر عن ابن سعى لأن نسيانها لا يستلزم عدمها ولا يستلزم أيضا عدم تذكرها بعد أو لعل ذلك اشتبهى على بعضهم بعد حين فترجح عنده أن تكون هذه هذه فعينوها هكذا تغليبا للظن يعني على الظن الراجح ثم صار بعد ذلك الأمر عقيدة عند من أتى بعد فصار الناس يختلفون إليها يأتونها يصلون عندها فأمر عمر رضي الله عنه بقطعها فقطعت حسما لمادة الشرق ولذلك يقول الشيخ الشاريخ رحمه الله تعالى وهذه من حسنات عمر بن الخطاب رضي الله عنه لأننا نظن أن هذه الشجرة لو كانت باطية إلى الآن لعبدت من دون الله وهذا مما لا شك فيه ومن رأى ما يصلع الناس عند قبر رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم علم, علم ذلك وفي ذلك الموضع أيضا الذي يقال إن هذا هو مقام رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فتجد الناس صفوفا كل يريد أن يصلي في الموضع الذي يقيل إنه كان النبي صلى الله عليه وسلم يقوم فيه وما أمر الشجرات التي كانت عندنا بمصر ببعيد وهي لم تكن مما حظي من الشجر ببيعة رضوان ولا شيء وإنما كانت شجرة زين الشيطان لكثير من الخلط أن فيها من البركات ما فيها وأنه تتنزل عندها السفينة والرحمة فكانت المرأة التي لا تعلق حملة تذهب إليها متمسحة والتي تريد أن يأخذ الله رب العالمين حماتها أخذ عزيز مقتدر تذهب أيضا إليها إلى غير ذلك من تلك الرغبات والأمر لله من قبل ومن بعد يقول الشيخ الشريف رحمه الله وهذه من حسنات عمر بن الخطاب رضي الله عنه لأننا نظن أن هذه الشجرة لو كانت ذاقية إلى الآن لعبدت من دون الله قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى ويشهدون يعني أهل السنة والجماعة بالجنة لمن شهد له رسول الله صلى الله عليه وسلم العشرة المبشرين بالجنة وثابت ابن قيس ابن شماس وغيرهم من الصحابة رضي الله عنهم أجمع هذه قاعدة من قواعد أهل السلم نحن لا نشهد لأحد بجنة ولا نار إلا من شهد له النبي المختار صلى الله عليه وسلم لا نشهد لأحد بجنة ولا نار إلا لمن شهد له النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وأيضا لا نقول لأحد شهيد إلا إذا عينه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لا نقول فلان شهيد وقد ضواب البخاري رحمه الله في صحيحه باب لا يقال فلان شهيد أنه لا يعلم ذلك إلا الله تبارك وتعالى فهذه النفضة التي تلوكها الألسل كما هو معلوم فلان الشهيد والشهيد فلان وما أشبع من أدره قد يكون في نار جهنم يصلها خالدا مخلدا فيها أبدا وقد يكون من أهل القبلة ولكنه استوجب ما يدخل النار حتى في جهاده لو كان مذاهب رصاحي الشملة فإن النبي صلى الله عليه وسلم قد أخبر أنه في قبره وأنها تتلبا عليه نار وكان قذرا لها من الغنيمة قبل التقسيم فهذه الأشياء من أمر الغيب الذي لا يعلمه إلا الله فلا بد فيها من وحي معصوم ولا وحي بعد النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم عليه فلا نشهد لأحد مجنة ولا نار إلا من شهد لهم النبي مختار صلى الله عليه وعلى آله وسلم شهد النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بالجنة للعشرة من أصحابه رضوان الله عليهم ولثابت ابن قيس بن شماس ولغيرهم من الصحابة رضي الله تبارك وتعالى عنهم أجمعين يشهد أهل السنة والجماعة بالجنة لمن شهد له النبي صلى الله عليه وسلم الشهادة بالجنة نوعان شهادة معلقة بوصف وشهادة معلقة بالشخص أما المعلقة بالوصف فأن نشهد لكل مؤمن أنه في الجنة أنه نقول كل مؤمن في الجنة وكل متقين في الجنة بدون تعيين شخص أو أشخاص فهذه شهادة معلقة بالوصف هذه قاعدة عظيمة جدا مسألة الشهادة بالجنة قسمان قسم تصم تتعلق فيه الشهادة بالوصف المتقون في الجنة المؤمنون في الجنة الصالحون في الجنة المحسنون في الجنة الشهداء في الجنة هذه أوصاف فالشهادة تتعلق بالوصف بدون تعيين شخص وأما الشهادة المعلقة بالشخص فهي خاصة والأولى عامة يعني الشهادة التي تتعلق بالوصف فالتقوى والإيمان والإحسام والجهاد في سبيل الله تبارك وتعالى هذه معلقة بوضوح شهادات عامة يجب علينا أن نشهد بها لأن الله تبارك وتعالى أخبر بها إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات النعيم خالدين فيها وعد الله حقا وهو العزيز الحكيم فأخبر الله رب العالمين أن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات وقال تعالى وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض وعدة للمتقين فنقول المتقون في الجنة ونقول الذين آمنوا وعملوا الصالحات في الجنة ونقول المحسنون في الجنة هذه هذا عامة لا تتنزل على شخص بعينة وإنما تتعلق بالوصف الشهادة التي تتعلق بالشخص المعين فأن شهادة لفنان بعينه أو لعدد معين أنهم في الجنة هذه شهادة خاصة فنشهد لمن شهد له رسول الله صلى الله عليه وسلم سواء شهد لشخص معين واحد أو لأشخاص معينين كما مر ذكر ذلك فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يدخل النار أحد بايع تحت الشجرة هذا عدد كما ترى وأيضا كما ذكر في حق أصحاب بدر أن الله تبارك وتعالى اطلع عليهم فقال عملوا ما شئتم فقد غفرت لكم ومن لوازم ذلك أنهم يدخلون الجنة فهؤلاء عدد وأيضا يشهد النبي صلى الله عليه وسلم بالجنة لبعض الأشخاص المعينين مثال ما مر ما ذكره المؤلف رحمه الله تعالى كالعشرات يعني بهم العشرة المبشرين بالجنة رضي الله عنه نقبوا بهذا الاسم لأن النبي صلى الله عليه وسلم جمعهم في حديث واحد لأنه قد يقول لك بعضهم إن النبي صلى الله عليه وسلم شهد لأكثر من هذا العدد حتى على سبيل التعيين فلان وفلان وفلان فلماذا يقال إنهم عشرة على هذا الترتيب لأن الحديث الذي ذكروا فيه كانوا فيه مجموعين رضي الله تبارك وتعالى عنهم فجمعهم النبي صلى الله عليه وسلم في نسق واحد في حديث واحد كما في حديث أحمد وأبي داود والترمذي وابن ماجه إن النبي صلى الله عليه وسلم طال أبو بكر في الجن وعمر في الجن وعثمان في الجن وعلي في الجن وطلحة في الجن والزبير في الجن وعبد الرحمن ابن عوف في الجنة وساعد في الجنة وسعيد في الجنة وأبو عبيدة بن الجراح في الجنة وهذا حديث صحيح صححه غير واحد وصححه الشيخ ناصر في صحيح الجام هذا حديث من الأحاديث الصحيحة الثابتة ذكر فيه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم عشرة من أصحابه في نسب ولذلك قال العشر المبشرون بالجنة لماذا وهم أكثر؟ لأن هؤلاء تحديداً ذكرهم النبي صلى الله عليه وسلم على هذا النهر جمع الستة الزائدون يعني من العشرة الذين مروا جمع الستة الزائدون عن الخلفاء الأربعة وهم الذين يكروا في مطلع الحديث أبو بكر وعمر وعثمان وعلي ثم الستة الذين ينكملون العشرة الذين ذكرهم النبي صلى الله عليه وسلم هؤلاء جمعوا في بيت واحد سعيد وسعد وابن أوف وطلحة وعامر فهر والزبير الممدح فجمعهم في بيت واحد كما ترى وقل إن خير الناس بعد محمد وزيراه قدما ثم عثمان لرجحه ورابعهم خير البرية بعدهم علي حليف الخير بالخير يمنحه وأنهم ورثوا لا ريب فيهم على ندب الفردوس بالنور تسرح سعيد وسعد وابن عوف وطلحة وعامر فهر والزبير الممدح وعامر فه هو أبو عبيدة ابن الجراح رضي الله تبارك وتعالى. وقل خير قول في الصحابة كلهم ولا تقطعان تعيب وتجرح فقد نطق الوحي المبين بفضلهم وفي الفتح آي للصحابة تمدحه رضوان الله عليهم أجمعين هؤلاء بشرهم النبي صلى الله عليه وسلم في نسق واحد فقال أبو بكر في الجنة وعمر في الجنة الحديث ولهذا ألقبوا بهذا اللقب فيجب أن نشهد أنهم في الجنة لشهادة النبي صلى الله عليه وسلم بذلك وثابت بن قيس بن شماس وثابت بن قيس رضي الله عنه أحد خطباء النبي صلى الله عليه وسلم كان جهوري الصوت فلما نزل قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا, له ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون خاف أن يكون حبط عمله وهو لا يشعر لأنه كان يرفع صوته ولا يقصد ذلك ولا يتعمده فاقتفى لما نزلت الآية في بيت. فافتقده النبي صلى الله عليه وسلم فبعث إليه رجلا يسأله عن اختفائه ويبحث عنه فقال أيقال قال ثابت بن قيس رضي الله عنه إن الله أنزل قوله يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون قال وانا الذي ارفع صوتي فوق صوت النبي صلى الله عليه وسلم تضحبط عملي انا من اهل النار رضي الله عنه فاتى الرجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فاخبره بما قال ثابت وقال النبي صلى الله عليه وسلم اذهب اليه فقل له انك لست من اهل النار ولكنك من أهل الجنه أخرجه البخاري ومسلم عن انس رضي الله عنه فبشره النبي صلى الله عليه وسلم بالجنة. قال شيخ الإسلام رحمه الله بعد أن ذكر ما من ذكر من الصحابة رضي الله عنهم لمن يشهد لهم بالجنة بأعيانهم قال وغيرهم من الصحابة مثل أمهات المؤمنين لأنهن مع الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم في ذات الدرجة في الجنة ومنهم بلال ومنهم عبد ومنهم عبد الله ابن سلام ومنهم عكاشة ابن محصن ومنهم سعد ابن معاذ وغيرهم رضي الله عنهم أجمعين أما بلال ففي حديث دابر عند مسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أريت الجنة فرأيت امرأة أبي طلحة ثم سمعت خشخشة أمامي فإذا بلال رضي الله عنه وأما عبد الله بن سلام ففي حديث سعد بن أبي وقاصر رضي الله عنه عند البخارية ومسلم قال ما سمع في النبي صلى الله عليه وسلم يقول لأحد يمشي على وجه الأرض إنه من أهل الجنة إلا لعبد الله بن سلام وأما عكاشة بن محصن فقد دعا له النبي صلى الله عليه وسلم بأن يكون من السبعين ألفا الذين يدخلون الجنة بغير حساب كما في حديث عبد الله بن عباس عند الشافعي وأما سعد بن معاذ ففي حديث البراء عند البخاري ومسلم قال أهديت لرسول الله صلى الله عليه وسلم حلة حرير فجعل أصحابه يلمسونها ويعجبون من لينها فقال أتعجبون من لين هذه لمناديل سعد بن معاذ في الجنة خير من هذه وأليا رضي الله عنه قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى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 فالتواتر عبارة عن الخبر الذي ينقله من يحصل العلم بصدقه ضرورة ولا بد في إسناده من استمرار هذا الشر في رواته من أول إلى آخر قال الشيف التواتر خبر يفيد العلم اليقيني وهو الذي نقله طائفة لا يمكن تواطؤهم على الكذب إلى آخر أشر. واقتصر الشيف في التعريف على هذا عند البخاري رحمه الله تعالى وغيره عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال كنا نخير بين الناس في زمن النبي صلى الله عليه وسلم فنخير أبو بكر ثم عمر بن الخطاب ثم عثمان بن عفان نخير يعني نقول فلان خير من فلان بل كنا بين الناس في زمن النبي صلى الله عليه وسلم فلخيروا ابي بكر ثم عمر بن الخطاب ثم عثمان بن عفة لا تنسى أن شيخ الإسلام رحمه الله تعالى وكذلك فعل الشيخ الشارح قال بالتواتر يقرون بما تواتر به نقل عن امير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه وغيره إن أن خير هذه الأمة بعد نبيها أبو بكر ثم عمر. هذا مهم لأنه إذا كان علي رضي الله تبارك وتعالى عنه والذي تواثر عنه النقل بأن خير الأمة بعد النبي صلى الله عليه وسلم أبو بكر ثم عمر فقد انقطعت حجة الروافض فقد انقطعت خجة الشيعة يعني إذا كان علي رضي الله تبارك وتعالى عنه والذي نقل عنه متواترا أن خير الأمة بعد النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أبو بكر وعمر أو تواتر النقل عنه هو أن خير الأمة بعد النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أبو بكر وعمر يعني النبي صلى الله عليه وسلم رتبه كما مر وكذلك في كثير من الأحاديث أبو بكر عمر رضي الله تبارك وتعالى عنهم وهما وزير رسول الله صلى الله عليه وسلم تما سيأتي ذكر ذلك فالتواتر قال به شيخ الإسلام كما أفر ويقرون بما تواتر به عن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه وغيره من أن خير هذه الأمة بعد نبيها أبو بكر ثم عمر عند البخاري في الصحيح أن محمد ابن الحنفية هو ابن علي ابن أبي طالب وأمه من بني حنيفة فكانت هذه النسبة محمد ابن الحنفية هو محمد ابن علي ابن أبي طالب فقال قلت لأبي يعني لأمير المؤمنين عليه أي الناس خير بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أبو بكر قلت ثم من قال ثم عمر وخشيت أن يقول عثمان قلت ثم أن قال لا ما أنا إلا رجل من المسلمين رضي الله عنه فإذا كان علي رضي الله عنه يقول وهو في زمن خلافته من خير هذه الأمة بعد نبيها أبو بكر ثم عمر فقد اندخضت حدة الرافضة الذين فضلوه عليهم بل كان يعلن ذلك على المنبى رضي الله تبارك وتعالى عنه كان علي رضي الله عنه يعلن بتفضيل الشيفين عليه وبتقديمهما على جميع الأمة بعد النبي صلى الله عليه وسلم كان يعلن ذلك على المنبر رضي الله تبارك وتعالى عنه فالروافض إن لا حجة لهم فيما يذهبون إليه وغيره يعني غير علي من الصحابة والتابعين أيضا ذهبوا إلى هذا وتواتر النقل عنه هذا متفق عليه بين الأئم قال الإمام مالك ما رأيت أحدا يشك في تقديمهما يعني في تقديم أبي بكر وعمر وقال الشافعي لم يختلف الصحابة والتابعون في تقديم أبي بكر وعمر ومن خرج عن هذا الإجماع فقد اتبع غير سبيل المؤمنين أبو بكر ثم عمر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أبو بكر ثم عمر ويثلثون بعثمان ويربعون بعلي رضي الله عنهم كما دلت عليه الآثار هذا كلام شيخ الإسلام رحمه الله تعالى يثلثون يعني أهل الشنوة يجعلون عثمان هو الثالث يثلثون بعثمان يعني يقولون خير الأمة بعد نبيها أبو بكر ثم عمر ثم عثمان يثلثون بعثمان ويربعون بعلي رضي الله عنه يجعلون عليا هو الرابع وعلى هذا فأفضل هذه الأمة هؤلاء الأربعة أبو بكر ثم عمر هذا بالإجماع ثم عثمان ثم علي ثم استدل المؤلف لهذا الترتيب بدليلين الأول قوله كما دلت عليه الآثاف وسبق ذكر شيء من ذلك والثاني قوله وكما أجمع الصحابة على تقديم عثمان في البيعة ثم قال الشيف رحمه الله وصار في تقديم عثمان على علي رضي الله عنهما آثار النقلية وفيه أيضا دليل عقلي وهو إجماع الصحابة على تقديم عثمان في البيعة فإن إجماعهم على ذلك يستلزم أن عثمان أفضل من علي وهو كذلك الشيخ رحمه الله تعالى في هذا ذكر ثلاثة أدلة لا دليلين فهو قال رحمه الله في تقديم عثمان على علي عندنا آثار نقلية وفيه أيضا دليل عقلي واستنبط بالعقل من الإجماعي فجعل هذا الاشطنباط دليلا برأسه وأين الإجماع؟ هو دليل برأسه أي فهي تلافة أدل الآثار النقلية والإجماع والدليل العقلي ولكنه رحمه الله لم ينظر إلى الإجماع الذي ذكره واستنبط منه لأنه لا يريد الإجماع هنا وإنما يريد ما يترتب على الإجماع فهو يقول وهو إجماع الصحابة على تقديم عثمان في البيع فإن إجماعهم على ذلك يستلزم هذا هو الصنباط العقلي وأين الدليل الذي هو الإجماع لم يذكر فعندنا ثلاثة أدلة الآن نص الشيخ على دليلين وهما الآثار النقلية والدليل العقلي واستنبط الدليل العقلي واستخرجه من الإجماع فالإجماع حجة برأسه فصارت الأدلة ثلاثة صارت الأدلة ثلاثة لا اثنين الدليل الأول الأدلة النقلية وقد مر ذكر شيء منه والإجماع إجماع الصحابة على تقديم عثمان في البيعة ثم ما يترتب على ذلك الإجماع من أنه لا بد أن يكون الصحابة قد قدموا عثمان على علي لأنه أفضل من علي وهو كذلك فما قال الشيخ شيئا يحتمل المراجعة لكثير من الناس قال لأن حكمة الله عز وجل تأبى أن يولي على خير القرون رجلا وفيه من هو أفضل منه فما جاء في الأثر كما تقولون يولي عليه فخير القرون لا يولي الله عليهم إلا من هو خيرهم ثم قال رحمه الله بعد أن ذكر الأئمة من الخلفاء قال أما من بعدهم فإننا لا نستطيع أن نقول إن كل خليفة استخلفه الله على الناس فهو أحق بالخلافة من غير لأنه قرر ذلك قبل في القرون المفضلة ثم عاد فذكر رحمه الله تعالى ما يناقض هذا الذي ذكره قبله فهو قال رحمه الله حكمة الله عز وجل تأبى أن يولي على خير القرون رجلا وفيه من هو أفضل منه يعني وفي القرون أو في الزمان من هو أفضل منه فما جاء في الأثر كما تكونون يولى عليه قال فخير القرون لا يولي الله عليهم إلا من هو خيرهم القرون خير القرون قرني ثم الذين ألونهم ثم الذين ألونهم هو لا يتوقف عند حدود الخلفاء الأربعة ثم لما ذكر الخلفاء الأربعة قال أما من بعدهم فإننا لا نستطيع أن نقول إن كل خليفة استخلفه الله على الناس فهو أحق بالخلافة من غير مع أنه قرر ذلك قبل رحمه الله تعالى فعاد فنقضه في هذا الكلام هذا مجال فسيح للمراجعة يقول لأنه من بعدهم ليسوا في خير القرون هذا عجيب يعني بعد الخلفاء الأربعة انتهت خير القرون يقول لأن من بعدهم ليسوا في خير القرون بل حصل فيهم من الظلم والانحراف والفسوق ما استحقوا به أن يولي عليهم من ليس أحق بالخلافة منهم ثم ذكر قوله تعالى وكذلك نولي بعض الظالمين بعضاً بما كانوا يتسوو الذي يترجح عندي والله أعلم أن الذي قام بتفريغ ذلك من كلام الشيخ رحمه الله تعالى وقع في بعض الوهم فلم تستقم معه العبارة وأما الشيخ رحمه الله تعالى رحمة واشعة فيبعد جدا أن يقع في مثل هذا التناقض على هذا النحو لا, لا يمكن أن أظن أن ذلك يقع منه رحمه الله تعالى بمثل هذا اليسر الذي وقع لأنه رحمه الله تعالى كان من أهل العلم المتثبتين وهذا أمر بين بل له مدخل في الاعتقاد خير القرون القرن ثم الذين آلونهم ثم الذين آلونه فإذا قلنا إن هذا إنما يتوقف عند حدود الخلفاء الأربعة فهذا لا يستقيم فلا أن هناك شيئا قد وقع من الذي كان يفرغ ذلك لأنها إنما كانت مسموعة لم تكن محررة مكتوبة وإنما كانت منطوقة أسأل الله رب العالمين أن يرحمنا أجمع وبعده صلى الله عليه وعلى آله وسلم وبعده الخليفة الشفيق نعم نقيب الأمة الصديق ذات رفيق المصطفى في الغاري شيخ المهاجرين والأنصار وهو الذي بنفسه تولى جهاد من عن الهدى تولى ثانيه في الفضل ارتياب الصادق الناطق بالصواب أعني به الشهم أبا حفص عمر من ظاهر الدين القويم ونصر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 والرابع ابن عم خير الرسل أعني عن الإمام الحق ذا القدر العلي مبيد كل خارجي مارق وكل خد خب رافضي فاسق من كان للرسول في مكان هارون من موسى بلا نكران لا في نبوة فقد قدمت ما يكفي لمن من سوء ظن سلما فالستة المكملون العشرة وسائر الصحب الكرام الضررة فذكرهم على هذا النحو، وهذا كما ترى فيه إجماع وفيه غير إجماع فقد قال العلماء رحمهم الله تعالى استقر الأمر عند أهل السنة والجماعة أن أفضل هذه الأمة بعد نبيها أبو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم علي على ترتيبهم في الخلافة وهو الصواب كما سبق دليله وهم رضي الله عنهم المشار إليهم في حديث العرماض بن سارية رضي الله عنه بقوله صلى الله عليه وسلم عليكم بسنة وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعد فهم المشار إليهم في هذا الحديث الذي أفرجه أحمد وأبو داود والترمذي وأبن ماجه وهو حديث صحيح. فالصحابة رضي الله عنهم على هذا التقسيم وعلى هذا الترتيب وأهل السنة لا يقدمون على أبي بكر أحدا بعد النبي صلى الله عليه وسلم ثم عمر ثم يثلثون بعثمان ويربعون بعلي رضي الله تبارك وتعالى عنهم أجمعين. هذا الترتيب كما مر ذكر ذلك فيه الدليل النقلي وفيه الإجماع وفيه الدليل العقلي قل إن خير الأنبياء محمد وأجل من يمشي على التثماني وأجل صحب الرسل صحب محمد وكذاك أفضل صحبه العمران رجلان قد خلق لنصر محمد بدمي ونفسي ذانك الرجلان فهما الذان تظاهرا لنبينا في نصره وهما له صهران بنتاهما أسنى نساء نبينا وهما له بالوحي صاحبتان أبواهما أسنى صحابة أحمد يا حبذ الأبوان والبنتان وهما وزيراه اللدان هما, هما لفضائل الأعمال مستبقان وهما لأحمد ناظره وسمعه وبقربه في القبر مبطجعان كان على الإسلام أشفق أهله وهما لدين محمد جبلان أصقاهما أقواهما أخشاهما أتقاهما في السر والإعلان أسناهما أزكاهما أعلاهما أوفاهما في الوزن والرجحان صديق أحمد صاحب الغار الذي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 دفع الخلافة للإمام الثاني أعني الفاروق فرق عنوة بالسيف بين الكفر والإيمان وأظهر الإيمان بعد خفائه ومحض نام وباح بالكتمان ومضى وخل الأمر شورى بينهم في الأمر فجتمعوا على عثمان من كان يسهر ليله في ركعة وطرا فيكمل ختمة القرآن ولي صهر أحمد بعده أعني علي العالم الربان زوجة البتول أخ الرسول وركنه ليس الحروب منازل الأقران سبحان من جعل الخلافة رتبة وبنى الإمامة أيما بنيان واستخلف الأصحابة إلى يدعي من بعد أحمد في النبوة ثاني أكرم بطلحة والزبير وسعدهم وسعيدهم وبعابد الرحمن وأبيع بيدة الديانة والتقى وامدح جماعة بيتي الرضوان اللهم ارض عنهم أجمعين يا رب العالمين يقول شيف الإسلام مع أن بعض أهل السنة كانوا قد اختلفوا في عثمان وعلي رضي الله عنهما بعد اتفاقهم على تقديم أبي بكر وعمر أيهما أفضل اختلفوا في عثمان وعلي أيهما أفضل بعد اتفاقهم على تقديم أبي بكر وعمر فقدم قوم عثمان وسكتوا أو ربعوا بعلي فذكروه رابعا فيقولون أبو بكر ثم عمر ثم عثمان ويشكتوا أو يقولون ثم علي قال المؤلف وقدم قوم عليا فقالوا أبو بكر ثم عمر ثم علي ثم عثمان وهذا رأي من آراء أهل الشعر قال المؤلف وقوم توقفوا فقالوا أبو بكر ثم عمر وتوقفوا أيهما أفضل عثمان أو علي وهذا غير الرأي الأول فصارت الآراء أربعة الرأي المشهور أبو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم علي الرأي الثاني أبو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم الشكول الرأي الثالث أبو بكر ثم عمر ثم علي ثم عثمان الرأي الرابع أبو بكر ثم عمر ثم نتوقف أيهما أفضل عثمان أو علي فهم يقولون لا نقول عثمان أفضل ولا علي أفضل لكن لا نرى أحدا يتقدم على عثمان وعلي في الفضيلة بعد أبي بكر وعمر قال المؤلف لكن استقر أمر أهل السنة على تقديم عثمان ثم عليه هذا الذي استقر عليه أمر أهل الشنة فقالوا أفضل هذه الأمة بعد نبيها صلى الله عليه وسلم أبو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم عليه على ترتيبهم في الخلافة وهو الصواب كما سبق دليله قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى وإن كانت هذه المسألة مسألة عثمان عليه ليست من الأصول التي يضلل المخالف فيها عند جمهور أهل السنة يضلل يعني يحكم بضلالة كما تقول يبدع يعني يرمى بالبنع ويفسق يعني يرمى بالفسق ويكفر ينعت بالكفر فهذه المسألة مسألة عثمان وعلي ليست من الأصول التي يضلل المخالف فيها عند جمهور أهل السنة أي يحكموا بضلال من خالف فيها فرأى تقديم علي في الخلافة على عثمان أو غيره من الخلفاء الذين سبقوه أو قدم علي على أبي بكل وعمر في الفضيل هذه مسألة التفضيل المفاضلة بين عثمان وعلي رضي الله عنهما ليست من أصول أهل الصنة التي يضلل فيها المقال. فمن قال إن عليا الأفضل من عثمان فلا نقول إنه ظال بل نقول هذا رأي من أراء أهل السنة ولا نقول فيه شيئا. الشرط ألا يطيل لسانه أما أن يقدم عليا على عثمان ويتقن في عثمان فقد وقع في أمر كبير. فهذا أمر مهم. أما أن يقدم عليا على عثمان ولا يعتد بعثمان أصلا. أو يعتبره فجوة بين عهدين فهذا ما لا يجوز أبدا هذا فعل في عثمان رضي الله قبارك وتعالى عنه. والذي استقر عليه أمر أهل السنة أنهم قالوا أفضل هذه الأمة بعد نبيها صلى الله عليه وسلم أبو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم علي على ترتيبهم في الخلاف؟ أن لا يعتد به في الخلافة أصلا فهذا كله من الضلال المبين يضلل من قال ذلك يقال بل ضل سواء السبيل أما أن يقدم عليا على عثمان رضي الله تبارك وتعالى عنهما من غير معتداء ولا غمز ولا طعن ولا سب فإن ذلك ليس من المسائل التي هي من أصول أهل السنة التي يضلل فيها المخالف يعني إذا خالف وقال بل أقدم عليا على عثمان ولكن لا يطعل في عثمان ولا يضلز عثمان رضي الله عنه فإنه لا يضل هذا رأي من أراء أهل السنة قال لكن التي يضلل فيها مسألة الخلاف أرأيت التي يضلل فيها مسألة الخلاف فيجب أن نقول يجب أن نقول من أصول أهل السنة أن نقول الخليفة بعد نبينا صلى الله عليه وسلم في أمته أبو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم علي فالتي يضلل فيها هي هذه فإذا قال قائل لا نعتد بخلافة عثمان نقول هو ضال مخالف من أهل السنة ضال والذي لا يحكم بضلاله كما سيأتي هو مقصر في معرفة أصول أهل السن التفضيل لا يضلل القائل به يعني لو قال علي أضل من عثمان هذا رأي من أرائي أهل السن لا يضلل من قاله ولا من ذهب إليه وأما مسألة الخلافة فإن الذي يخالف فيها أصل أهل السنة وهو أنه يجب أن نقول الخلافة بعد نبينا صلى الله عليه وسلم في أمات أبو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم علي ومن قال إن الخلافة لعلي دون هؤلاء الثلاثة فهو ضار ومن قال إنها لعلي بعد أبي بكر وعمر فهو ضار لأنهم مخالف لجميع الصحابة رضي الله عنهم، ولذلك تقول سيد قط بضال، لماذا؟ لأنه يقول هذا الكلام، يقول الخلافة لعلي بعد أبي بكر وعمر، لقول أنت ضال، هذا أصل من أصولنا، أصول أهل السن، ولا تهون علينا أصولنا، نحن قوم لا تهون علينا عقيدتنا، إذا خالفها من خالفه كإذا من كان. فإننا نقول له ولا نكني ولا نوري نقول له لقد ضللت سواء السلام أما ما يقال من جهاده من بذله من عطائه من قيامه في وجه الظلمة والطغاومة لنفسه وأما هذا فضلال مبين عمله الصالح لنفسه ما أنا وله مصيره عند الحق ليس إليه مصائر الخلق إلى الحق لا علاقة لنا بها مطلقا لعله حطرح له في حط الجنة منذ ما يكفي هذا لا نتكلم في مصير أحد ولا نطعن في عرض أحد ولا نشتم أحد ولا نسبه بأبي ولا بأم نحن لا نفعل هذا أهل السنة لا يفعلونه. ولكن يضللون من خالف أصول أهل السنة فإذا خالف نقول ضل سواء السبيل وهو ضال وكما فرى كمام الشيء رحمه الله تعالى سلام الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله لكن التي يضلل فيها مسألة الخلاف يقول وإن كانت هذه المسألة مسألة عثمان وعلي ليست من الأصول التي يضلل المخالف فيها عند جمهور أهل السنة لكن التي يضلل فيها مسألة الخلافة قال الشيء فشياء فيجب أن نقول الخلافة بعد نبينا في أمته لأبي بكر ثم عم ثم عثمان ثم علي هكذا نسقا ومن قال إن الخلافة لعلي دون هؤلاء الثلاثة فهو ضال ومن قال إنها لعلي بعد أبي بكر وعمر وأن كان من خلافة عثمان إنما هي فجوة بين عهدين شريفين فهو ضال لأنه مخالف لإجماع الصحابة رضي الله عنه ومن خالف الصحابة فليذهب إلى حيث ألقت رحلها أم قشعان لا يعنينا ولن يكون فيه خير لنا مطلقا انخالف الصحابة ومن خالف الصحابة فقد اتبع غير سبيل المؤمنين ومن اتبع غير سبيل المؤمنين فهو ضال لا ينزمنا مطلقا أن نأخذ منه شيئا بل يجب علينا أن لا نأخذ منه لأنه قد ضل فهو ضال لأنه مخالف لإجماع الصحابة رضي الله عنه ونكرر مرة الأخر لا نشتم أحد ولا نسب أحد ولا نعتدي على عرض أحد ولا نذكر أحدا بأبي ولا بأم وكما قال هو عندما كان يذكر لمحمد رجب البيوم وكانت تلميذا له من غير لقاء وكان ينتمي أيضا إلى مدرسة العقاد، فدخل مع الأستاذ محمود شاكر في معركة من غير موج، يدافع عن سيد في هذا الأمر الذي اعتدى فيه على الأصحاب رضي الله تبارك وتعالى عنه فكان ماذا؟ رد سيد عليه هو وقال على غير معرفة بيني وبين ولكن دعه يقول ما يقول دعه فليقل ما يقول يعني دع محمود شاكر فليقل ما يقول وقد أقام عليه الحد ونهاه عن سب الأصحى وكان قد قال كلاما قبيحا إلى أن قال ومعلوم أن عمرو بن العاص وزميله لم تكن بيني وبينهما في يوم من الأيام خصوب على قطعة من الأرض أو عقار ونحن أيضا ليس بيننا وبين سيد أي خصوب لا في ميراث ولا في قطعة من الأرض ولا في عقار ولا في أي شيء وإنما هو الدين ومن لم يأخذ بهذا فهو ضال نقولها الآن من لم يخضع لهذا الذي نقوله من كلام أهل العلم فهو ضال ويدعو الأمة إلى الضلال ونسأل الله رب العالمين أن يهديه أو يهده لا أكثر من هذا لأنهم يضللون الأمة وينبغي عليهم أن يكونوا أخذين بما جاء به النبي الكريم صلى الله عليه وسلم هذا أمر هي الاعتداء على الأصحاب فكيف ترى في الاعتداء على أنبياء الله رب العالمين فكيف ترى في الاعتداء على كتاب الله رب العالمين مرة بالقول بالخلق ومرة بتأويل الصفات إلى غير ذلك ما ترى في من يقول بوحدة الوجود ويصرحه أنه يقول وحدة الوجود في غير ذلك من تلك الطوامات نسأل الله أن يعفو عنا وأن يرحمنا وأن يرحم موتانا وموتى مسلم قال لهذا قال المؤلف وذلك أنهم يؤمنون أن الخليفة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم أبو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم علي وهذا ما أجمع عليه أهل السنة في مسألة في الخلاف قوله ومنطعن في خلافة أحد من هؤلاء فهو أظل من حمار أهله هذا كلام شيخ الإسلام منطعن في خلافة أحد من هؤلاء الأربعة ومن الأثمان فهو أظل من حمار أهله وكلمة أضل من حمار آله من كلام الإمام أحمد رحمه الله وحق له أن يقولها في من خالف فقال شيخ الإسلام رحمه الله ومنطعن في خلافة أحد من هؤلاء فقال إنها لم تكن خلافة راشدة وإنما كانت فجوة بين الخلافة الراشدة بدءا ومنتها منطعن في خلافة أحد من هؤلاء يعني الأربعة يعني أبا بكر وعمر وعثمان وعليا فهو أضل من حمار أهل لمخالفته النص والإجماع من غير حجة ولا برهان الذي يفعل في خلافة أحد من هؤلاء ويقول إنه لا يستحق الخلافة أو إنه أحق ممن سبقه فهو أضل من حمار أهله وعبر المؤلف بهذا التعبير لأنه تعبير الإيمان أحمد رحمه الله ولا شك أنه أضل من حمار أهله وإنما ذكر الحمار لأنه أبلد الحيوانات على الأطلال فهو أقل الحيوانات فهما فالطعل في خلافة أحد من هؤلاء أو في تركيده طعل في الصحابة جميعا اسألة من مسائل الأصول والاعتقاد وتمر هونا ماذا العبد؟ ولصالح من؟ لصالح الرافض؟ لصالح الشيعة لصالح المنافقين والعلمانين والشيوعيين لصالح من؟ وبحجة ماذا؟ الوقوف في وجه الطاغوت أي طاغوت؟ إن الذي يحارب الأصحاب هو الطاغوت يعلم الأمة الجهاد سبحان الله وأين كتاب الجهاد في صحيح البخاري؟ وأين كتاب الجهاد وأبواب الجهاد في صحيح مسلم وفي كتب السن وأين ما كتبه العلماء في الجهاد في كتب الفكر أين هذا جميعا هذا عبث إن بغي أن تمر الأمة من هذا المضيق حتى تلتقي الأيدي يشد بعضها على بعض تتصرف القلوب لأنها معلة من غير موجب نحن عقيمة من غير موجب لا ينبغي أن تكون ولا ينبغي أن توقف في عاقل كما ترى في أصل واحد وبقية الأصول في صدب الأصحاب وما أشبه في التعامل مع القرآن العظيم وبالقول في كتاب الله تبارك وتعالى بأنه مصنوع وبأنه مخلوق وبالقول بوحدة الوجود وبالقول بأن القرآن إنما يسير على مقتضى قواعد الموسيقى وقواعد المسرح وقواعد الرس إلى آخر من إليه القوم من كفاهاتهم وخزعبلاتهم هذا كله من الأصول الأصيل مصائر الخلق إلى الحق لا نسب أحد ولا نشتم الذي قال أظل من حمار أهله شيخ الإسلام والإمام أحد لا علاقة لا. لي أنا بذلك إنما الذي قال ذلك والإمام أحد والذي قال ذلك هو شيخ الإسلام المتينيه والذي شرح ذلك وجعله إنما أنا قارئ فحسب إنما أنا قارئ فيقول في كل إسلام ومن طاعنا في خلافة أحد من هؤلاء فهو أضل من حمار أهل هذه عقيده هذه عقيده أهل السن فكيف هانت على أهل السن كيف هانت على المنتمين إلى الكتاب والسن لصالح من يقدمونه على هذي وعمر وعثمان وعلي والصحابة رضوان الله عليهم أيقدم أحد أحدا بعد الأصحاب رضوان الله عليهم على الصحابة أيقدم أحد أحدا على عثمان رضوان الله عليه خلا أبى بكر وعمر ناقاها إنما يختلفون بعد أن أجمعوا على التفضيل لأبي بكر وعمر رضي الله عنهما يختلفون في علي وعثمان والذي استقر عليه العمل واستقرت عليه العقيدة عند أهل السنة أن عثمان قبل علي وقد مر ذكر ذلك وإلا فهي تعلم في الصحابة جميعا كما قال الشيخ رحمه الله إذن من في خلافة أحد من هؤلاء هذا نص تحفظه في هذا المتن المبارك إن شاء الله هذا من متن الوسط ولكن لأن القوم جهال لا يعرفون قبيلا ولا دبيرا في عقيدة أهل السنة فهم يتكلمون بما يحمل يتكلمون بالهوى ويخبطون في كل سبيل خطع شواء لا يدرون ما يخرج من رؤوسهم هذه عقيدة من أخطأ فيها لا نقبل منه الخطأ هذا خطأ في الأصول هذا خطأ في الأصول نتوقف عنده طويلا ونرده ونقول نرده ولا كرامة لقائل لأنه خطأ في الأسور تضللون العمة يعني من مات على غير هذا الاعتقاد بسببهم يتحملون وزره أمام الله وأنها فجوة وأن عثمان وكانت فيه رخاوة وكانت فيه طراوة وكانت شيخ كتكبرة في السنة ما لك أنت وعمر وزميله وتردى إلى الدرك الهابط الأسفل في النفاق وكذا وشراء الذل عمر له في رقبتك منا وفي رقبت أديك وجدك إلى عهد الفتح بأنه أدخل الله الإسلام على يديه فما من مسلم مصري يسجد لله سجده إلا ومثل ثوابها في كفة حسنات عمرو رضي الله عنه أن الله ساق هذا الخير على يديه هذا جزاؤه أن يقال فيه مثل هذا الكلام القبيح الذي لا يقبله أحد على نفسه المهم ومن طعن في خلافة أحد من هؤلاء فهو أضل من حمار أهله الذي يطعن في خلافة أحد من هؤلاء ويقول إنه لا يستحق الخلاف أو إنه أحق ممن سبق فهو أضل من حمار أهله وعبر المؤلف بهذا التعبير أنه تعبير الإمام أحده رحمه الله ولا شك أنه أضل من حمار أهله وإنما ذكر الحمار لأنه أبلد الحيوانات على الإثمار فهو أقل الحيوانات فهما فالطعن في خلافة أحد من هؤلاء أو في ترتيبه طعن في الصحابة جميعا فيجب علينا أن نعتقب أن, نعتقب يجب علينا أن نعتقب أن الخليفة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم أبو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم علي وأنه في أحقية الخلافة على هذا الترتيب حتى لا نقول إن هناك ظلما في الخلافة كما ادعته الرافضة حين زعموا أن أبا بكر وعمر وعثمان والصحابة كلهم ظلم لأنهم ظلموا علي بن أبي طالب حيث اغتصبوا الخلافة منه أما من بعدهم فإننا لا نستطيع أن نقول إن كل خليفة استخلفه الله على الناس فهو أحق بالخلافة من غيره لأن من بعدهم ليس في خير القرون وهذا ما قبل من كلام الشيخ نفسه رحمه الله تعالى وهو مشكل حقا لأنه يقول لأن من بعدهم ليس في خير القرون وهذا عديد بل حصل فيهم من الظلم والانحراف, والانحراف والفسوق ما استحقوا به أن يولى عليهم من ليس أحق بالخلافة منهم كما قال الله تعالى وكذلك نولي بعض الظالمين بعضا بما كانوا يكسبوا واعلم أن الترتيب في الأفضلية على ما سبق لا يعني أن من فضل غيره وفضل غيره أي غلبه بالفضل فإنه يفضله في كل شيء بل قد يكون للمظل فضيلة لم يشاركه فيها أحد وتميز أحد هؤلاء الأربعة أو غيرهم بميزة والميزة والميز الرفعة يفضل بها غيره لا يدل على الأفضلية المطلقة فيجب التفريق بين الإطلاق والتقييد أن الإنسان يمكن أن تكون فيه فضيلة لا يحوزها غيره فيفضل بها غيره وغيره فيه فضيلة يفضله بها أيها فالإطلاق والتقييد ينبغي أن يراعى الفارق بينهما فهذا ما لكره شيء الإسلام رحمه الله تعالى في هذا الأمر الكبير وما حدث بعد ذلك من الأمور التي سالت بسببها الدماء أنهارا وما زالت الأمة تعاني منها إلى يوم الناس هذا كل ذلك كان بسبب الخلاف في هذا الأصل العظيم وهو موقف أهل السنة والجماعة من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا أمر مهم جدا ولذلك لما كتب سيد ما كتبه وطعن في الأصحاب تلك الطعنات أمن جلاء قام الشيعة هم لطباعة كتبه طبعات كثيرة وكانوا وزعون هذا واحد منكم منسوب إليكم ويطعن في الصحابة نفس الطعن الذي نطعنه نحن فيه فكانوا يفعلون ذلك وفعلوه قبل أيضا مع أستاذه الذي علمه الغمز واللمز والطعن في أصحاب النبي فإن كبير القوم الذي علمهم الطعن والغمز واللمز في أصحاب النبي وفي أعراض الصحابة رضي الله عنهم هو العقار فإن له من الكلام القبيح القبيح. في كتابيه معاوية ابن أبي سفيان وعمر ابن العاص وكذلك في سيد الشهداء الحسين ابن علي له كلام قبيح وأفجروا وأحطوا وأسفلوا من كلام سيد في أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وإنما كان سيد يستقي من حمأته كان يستقي من كلامه فهو أستاده الذي علمه الغمزة واللمزة والطعن في أصحاب رسول الله قال كلاما قبيحا في عمر بن العاص وكذلك في معاوية بن أبي سفيان وفي أبي سفيان وفي هند أيضا زوج أبي سفيان وفي كثير من الأصحاب وعندما كتب ما سمناه بالعبقريات قال عبقرية محمد عبقرية الصبير عبقرية عمر ظنوا رين ولم يثبت له العبقري كان يوزع العبقريه فظن عليه به ظن على عثمان رضي الله عنه بالعبقرية عباس العقاد محمد ابن عبد الغرابلي المعروف بالإمام محمد ابن عبد الغرابلي هذا هو محمد عبد هذا اسمه اقرأ كتاب الدكتور محمد محمد حسين هذا اسمه الذي ذكره به رفيقه الجنبيه في كتاب كتبه ولكنه الآن مفقود ارجع إلى هذا الكتاب الإسلام والحضارة الغربية وكذلك حصولنا مهددة من داخلها ففي هذين الكتابين ستجد الكثير والكثير فهؤلاء أفسدوا وعلموا الناس كيف تجرؤون على الكلام في دين الله تبارك تعالى بغير موجب حتى صار الناس جميع علماء، فصار الناس الآن لأنهم كلهم علماء لا يجدون أحدا يعلمونه فعلينا أن نرتفت إلى هذا وأن ننظر إلى هذا الأصل العظيم ومن نطعن في خلافة أحد من هؤلاء فأضل من حمار أهله وكلام الشيخ الشارح الذي يطعن في خلافة أحد من هؤلاء ويقول إنه لا استحق الخلافة أصلا أو إنه أحق. ممن سبقه فهو أضل من حمار أهله وهو تعبير الإمام أحمد رحمه الله وهذه أصول أهل السنة وهذا اعتقادهم وهذه سبيلهم فإنبغي علينا أن نحابي في دين الله تبارك وتعالى أحد مصائر الخلق إلى الحق والعلى الرجل حط رحله في الجنة منذ مات ما لنا ولهذا هذا ملك الله عز وجل وهذا فضل الله يؤتيه من يشاء ليس إلينا تقسيمه ليس إلينا توزيعه على خلق الله هذا ليس إلينا نحن نحب الخير لكل مسلم ونسأل الله أن يموت كل مسلم على الشهادتين وأن يحسن الله عز وجل لنا الختام وللمسلمين أجمعين وأن يعصمنا من الزلل ومن المحن ومن الإحن وأن يقيمنا على صراط المستقيم نحب المسلمين في الله تبارك تعالى لأنه لا يكمن إيماننا إلا إذا أحببنا لإخواننا من المسلمين مثل ما نحب لانفسنا. هذه أعخيدة أن نحب للمسلم ما نحبه لانفسنا. لا يكون لنا إيمان صحيح أو إيمان كامل على الوجهين إلا إذا أحببنا لإخواننا من المسلمين ما نحبه لأنفسهم فنحن نحب للمسلمين جميعا السلامة ونسأل الله لا يتورط أحد فيما تزل به قدمه في النار نتمنى للمسلمين جميعا أن يهدوا إلى صراط المستقيم وندعو المسلمين جميعا إلى العودة إلى الكتاب والسنة ففيهما العصمة والالتزام سبيل المؤمنين فليس لنا توزيع المصار ولا نحب لأحد أن يخطئ والله لا نحب لأحد أن يخطئ في حكم من الأحكام فضلاً عن أصل من الأصول في حكم من الأحكام ولا أن يخالف في سنة من السنة والله الذي رفع السماء بالعمر لا نحب لمسلم أن يخالف ولا في حكم من الأحكام فضلا عن أن يخالف في أصل من الأصول فضلا عن أن يخالف في أصول كثيرة لنحب لا ذلك لأحد من المسلمين يعلم الله رب العالمين ونتمنى للمسلمين جميعا السلام ولكن عندنا أصول وعندنا علم ينبغي أن يؤدى بأمانة وإلا فهي المساءلة وهي الانتكاسة في الدنيا وفي الآخرة ولذلك لا يتأتى من وراء الفكر الذي انحرف عن الصراط المستقيم إلا المصائب. لما قام شيخ الإسلام محمد ابن عبد الوهاب رحمه الله بالدعوة إلى الله رب العالمين على أصول الكتاب والسنة أقام الله على دعوته أمة ودولة لا تجد فيها قبرا مشرفة صحيح أن القبضة تشد وترتخي حين فحين ولكن على التوحيد وبدعوة إلى التوحيد والفساد الذي حدث في آخر ما قلنا إليه كان بسبب الحركيين الحزبيين عندهم فالبلاء هو هو فلما قامت الدعوة على الأصل المتين مكن الله لها في الأرض وهؤلاء يدعون إلى ما يدعون إليه من تلك الأصول الحزبية البغيظة التي لا تقوم على الكتاب والسنة لا يتأتى من وراء ما يدعون إليه إلا الغراب وإلا الدمار وإلا الفساد وإلا الدماء التي تواقها هنا وهلاء فنعود إلى الكتاب والسنة نعلم المسلمين لأن نحاب في دين رب العالمين ندعو الناس إلى دين الله رب العالمين صريحة كتاب والسنة نعلم الأمة وندعوهم إلى الخير ونتمنى لهم السلامة بسلامة الصبر وبسلامة اللسان تجاه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنه ننجو من هذا المأزق نسأل الله رب العالمين أن يرحمنا وإياكم المسلمين أجمعين نسأل الله جلت قدرته وتقدست أسماؤه أن يرحم شيخ الإسلام رحمة واسعة وأن يرحم الشيخ الشارح رحمة واسعة وأن يرحمنا جميعا ورحمة واسعة والمسلمين وأن يجمعنا جميعا مع النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في الفردوس العالى من الجنة إنه على كل شيء قدير.